Lala, lala les, lala, ya la la la, ya la la la, ya la la la, Allah Allah, ya la la la. Kell a szegélj a, és híve, belől a fia, és belől a fia. A szabdaló, gály, és röcsis, a klaszgéd, és megérfe. Kell a وخلاصوا جدوا مع كل الشعر جاء واحتفا بل الوفاة يوم الوفاة حسدنا وقال ورخيص وخلاصوا جدوا معرفا بخلاصوا جدوا معرفا كانوا رجال مثل الذهب، الداهم وهم كثر التعب، أحسار الهل زهرت بهم تاريخنا قادوا كتاب كانوا رجال مثل الذهب، مهم وهم كثير التعب أحساء ازدهرت دهرت بهم تاريخنا قالوا وكتاب رعاية شباب كل الشباب إحنا الصطور الكتاب بكل شيء هم الأساس كم افتحوا للعلم باب كم افتحوا للعلم باب كل الشعر واحتفاء بل الوفاء يوم الوفاء عسب دلاء وقال وخيص وخلاص جد ومعرفة كل الشعر سبتنا وقانو ورصيد وصو جد ومعرفة بخلاص و جد ومعرفة هذه الحسا أرض الفاضل إياك الله يهب النفع حتى عاطل من زمان يا ضعف النشعل قبل ما تسمك سمعته هو خالد الحادي ونعم الطيب جلده طيبته ألانها لب كل الحضور بالمسك وع البخور إذا الحفل هذا الربيع حضورنا أنت الزهور حضورنا أنت الزهور يلا الشجاعة واحتفاء بالوفاء يوم الوفا يوم الوفا ورخيص جد كل a szege, valószínűség, valószínűség, valószínűség, valószínűség, valószínűség, valószínűség, valószínűség,